الله عليكم ومبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ونمسي من أجمعين هذا السائل يقول هل الدائم اسم من أسماء الله الحسنى الدائم لما يرد فيما أعلم في النصوص ما يدل على ثبوته في أسماء الله والدوام من حيث الإخبار عن الله جل وعلا به لا إشكال فيه دلت عليه نصوص ودلائل فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه الدائم وأما من من حيث الاسم فثبت في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن والآخر أي الذي ليس شيء بعده ف. الآخر يدل على على الدوام والبقاء وأن كل شيء هالك إلا وجهه نعم وهل يجوز التسمي بعبد الدائم الأسماء التي لم تثبت ابتداء لا يجوز لا يجوز التسمي بها إلا أن يسمى بالأسماء الثابتة في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم يعبد لهذه الأسماء أما الأسماء التي لم تثبت فليس له أن يعبد لاسم غير ثابت لله تبارك وتعالى أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول في بعض البلدان ترى الماء الخارج من الحمامات إلى طريق الناس ويتضرر به المارون وبعض الناس يلعنونهم فما حكم هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان لا يحرص المسلم على اللعن ولكن يحرص على مناصحه إخوانه بالحسنة وباللين وبالكلمة الطيبة وإذا حصل ذلك وإلا يرفع الأمر إلى من بيده الولاية وبيده الأمر حتى يرفع الضرر نعم حسن الله عليك هذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما توجيهك لبعض الإخوان الذين نبذل لهم ما نستطيع من الخدمة والمساعدة وبعضهم يتصل بك قبيل صلاة الفجر إذا أراد منك شيء وإذا طلبت, إذا طلبت أو إذا طلبت منه شيء بسيط امتنع وإذا, غضب وإذا غضبت منه قال اذا خدمتك لي ليس من أجل الله على كل حال الذي ينبغي أن يكون بين الإخوان التسامح وليس التشاحن هذا الذي ينبغي أن يكون بين الإخوان والعلاقة الأخوية مبنية على المسامحة لا على المشاحنة والمشاحة وسياتي معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا فعلاقة الإخوة هي مبنية على التسامح و الأخ لا بد أن يغلط لا بد أن يغلط ولا بد أن يزل فإذا كانت الأمور مبنية على المشاحة والمخاصمه والوقوف عند الهفوات لا تستمر الأخوة ولا تدوم لكن إذا بنيت الأمور على التسامح واللطف والرذق والدفع بالتي أحسن فهذا هو الذي يترتب عليه الخير بإذن الله تبارك وتعالى وإذا كان شيء من تصرف أخيك لا يعجبك أو يؤذيك تنتهز فرصة ملائمة برفق ولين تناصحه بدون سخط وبدون عنف وبدون شده تنتظر فرصة ثمينة أو مناسبة في وقت راحه وهدوء وتبدي له الأمر الذي يزعجك أو لا يسرك وقد قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرذك في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه نعم هذا يقول أحسن الله ليكم نرى هذه الأيام تساهل الناس في الحلف واليمين فقد يحلف حتى تبرأ ساحته فما السبيل حينئذ وخاصة إذا كان معروف بكثرة الحلف كذبا أولا كثرة الحلف ولا سيما بغير تثبت ولا تحقق هذا من نقص المعرفة بالله والتعظيم لله سبحانه وتعالى والله جل وعلا أعظم من أن يكون اليمين به والحلف به سبحانه وتعالى يستهان بها فالاستهانة باليمين من ضعف المعرفة بالله جل وعلا ولهذا ينبغي على المسلم الا يجعل الله عرضة ليمينه وإذا حلف أو احتاج إلى الحلف لا يحلف إلا في أمر هو متثبت منه ومتحقق منه والجرأة على الحلف كاذبا هذا أمر خطير وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المنفق سلعته بالايمان الكاذبة فالأمر ليس بالهين ولهذا يجب على المسلم أن لا يسارع لليمين وإذا احتاج لليمين لا يحلف إلا في أمر هو متحقق من ثبوته نعم. هذا السائل يقول سمعت من يقول إن الله ليس له ماضي ومستقبل وإنما ذلك يكون للبشر ولكن الله الأمر عنده سيان لا فرق ويقول دليل ذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر وقيل الحمد لله رب العالمين ومعلوم أن الساعة لم تقم أصلا فهل هذا الكلام صحيح؟ بعد آخر الكلام يقول ويقول الدليل هذا الدليل على ذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر وقيل الحمد لله رب العالمين ومعلوم أن الساعة لم تقم أصلا هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام لا حاجة إليه والبحث في أسماء الله وصفاته ينبغي أن يبنى على الأدلة من الكتاب والسنة المقررة لهذا الأمر والمصرحه به فهذا كلام لا حاجة إليه ويكفي المسلم في هذا الباب أن يقرأ أوائل سورة الحديث قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن ويقرأ حديث ابن عمر الذي فيه شرح وبيان وتفسير لمعنى الآية وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه عندما ياوي إلى فراشه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فالله جل وعلا أول ليس شيء قبله واخر ليس شيء بعده والعبارات المجملة التي لم تأتي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس للمسلم ان يشتغل بها فالاشتغال يكون بالأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حسن الله إليكم هذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هل المقصود أنها روضة من رياض الجنة أي المكان أو الاحساس. هذا فيه دلالة على فضل المكان الواقع بين المنبر والبيت الواقع بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على فضل هذا المكان وهو داخل في المسجد ومن المعلوم أن المسجد مكان للصلاة والذكر والعبادة وتلاوة القرآن فهو بقعة فاضلة ومكان فاضل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفه بيانا لفضله ومكانته والذي يفعل في هذا المكان هو الشيء الذي يفعل في المسجد لا يختص بعبادة وعمل يختص به وإنما هو جزء من المسجد يفعل فيه ما يفعل في المسجد وصلاة الفريضه في الصف الأول أفضل من صلاتها في الروضة والصف الأول ليس في الروضة لأنه في التوسعة التي حصلت في مقدمة المسجد خرجت الصفوف الأولى من الروضة بينما في زمان عليه الصلاة والسلام كان الصف الأول في الروضة فالصف الأول الآن وليس داخل الروضة أفضل من الصلاة في الروضة في المكتوبة في صلاة الفريضة للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصفوف الأول والخلاصة أن الروضة بقعة فاضلة ومكان فاضل والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضله في هذا الحديث وهو مكان للصلاة والذكر وتلاوة القرآن ويفعل فيه الأعمال التي بنيت المساجد لأجلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فالمساجد بنيت لذلك ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله